اهلا بحضراتكم و ح ل ق ة ج د ي د ة من حلقات برنامجكم مجلس ا ل ر ح م ة الذي ا نسأل ل ل هذا تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا والتوفيق تحت والقبول ميزان نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدين الكرام حلقة اليوم تحت عنوان العالم الإسلامي رحمة خطر وأن يوم وأن ونعم يجعله يجعله نعم حلقة أن أن إنه في في ه هو عنوان لقاء اليوم ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول الله اللهم ونسأل أمين في البداية الكرام يتجدد اللقاء ب د ا مشاهدان ا ي ة ك ر ا ا م يتجدد ل ل د السابق ئ م مع ا ف ض ي ة العالم الجليل المؤرخ ا ل ل م ي ا ل ك ي فضيلة عبدالهادي التاريخ الاسلامي أنا جمال أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ الكرام كنا في ر الدكتور دكتور كرام الأستاذ جمال أهلا وسهلا جمال ل أستاذ كرام كنا محمد الماضي ء ا س ب ت ا ل كنا قد تكلمنا عن م س أ ل ة فلسطين والخطر اللي بيهدد القضية الفلسطينية بأكمالها بيهدد ويقررنا وقلنا ان الكل يقولون لمعني لاسرائيل بدون ل د ة ة جدا ا جداً جداً. بدون من تربية الأبناء على ذلك ك وكل ل أم ا ب وكل بنت يفهم ه ذ ا ا ل ك المشكلة أكرم ل لأن الآن الخطر مش في فلسطين ا مشاهدنا م مش نحن خطر في في ف ق ط الخطر فقط الخطر ولا العراق في ي ه د د الكل الكل بلا استثناء فانا ب ق و ل لحضراتكم اذا كان اليهود يقولون لا معنى لاسرائيل بدون القدس فنحن نقول لهم لا معنى للعرب بدون فلسطين ي ايضا فينا ليس لليهود حقوق تاريخية أو شرعية أو قانونية في بيت المقدس. هي قضية المسلمين、الأولى. بيت اسلامية وتحريرها فريضة في ن نؤكد ونكرر استاذنا وعلمنا انه دائما وزارع الكلام او او المقدس الكدس ده المقدس حقوق الاولى رقاب مع م م س ل ل ا ل ن ق ط ة دي احنا تكلمنا في هذا الكلام ودايما في كل لقاء بنؤكد على هذا الكلام بالفعل هناك رد فعل لهذه الحلقات بفضل الله تبارك وتعالى فيه بيكلموا إحنا بنسمع في أ ب ا ء و أ م ه ا ت بنحاول ي بيقولوا ك ل م و ا إ ح ا الكلام بنسمع ب ن و في العطله ج ل ل س س ة ا أ ب و ي في ة مع ع الأولاد ا ل ة الأسبوعية بنقعد ع م م ونتكلم ونعرفهم ت الاسبوعيه ر ي خ ا د س ونعرفهم من ل الصديق اتكلمنا ل ع د و ومن ما احنا زي في أ ا ا ل م ض أيضا في اللقاء الماضي اللقاء ا م ش د دور ي عليه الصحفيين ن هون ركزنا على مسألة أمانة كل من بيده قلم عليه من بيده دور ان ل م ث ق ف ي عليهم د و شانها ة الكلمة وقلنا ان الكلمة لان ن ش أ عظيم وخطرها جسيم الى غير ذلك النهاردة مشاهدان الكرام احب اناوه البداية وندخل على موضوعنا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى ان في ضوابط ضوابط بتحكمنا في هذه الحلقات ايه الضوابط اللي بتحكمنا في هذه الحلقات وندخل على لان بطل الصورة、واضحة. اولا الكلمة أمانة من باب وأقيم الشهادة عشان امانة هذه هذه واضحة من واقيم بس تبقى باب في في في في ثانيا الايمان ث ا ن ا ا ل ب و ح د ة الاصل البشري الانسان كله حرمه ة ن س ل لنسله حرمة ولمعتقده ح ر م ة الانسان كل الانسان مخلوق مكرم بنسخة من روح ا لعقله ل ل ه ونسله وماله ودمه ح ر م ة ايضا ودي جدا نقطة مهمة جدا اهل الكتاب شركاء في الوطن, أهل الكتاب شركاء في الوطن. ولهم حقوق المواطنه ا ل ك ا م ل ة ونحن مطالبون ببرهم والعدل معهم لا نعادي الغرب أ و الشرق لكونه نصرانيا أ و يهوديا ولكن نعادي من يعادينا نعادي المعتدين المقتصبين الذين يحتلون الأوقان ويسلبون لنا فلسطين العالم الثروات الإسلامي واقع تحت تكليف الله تكليف وجل لنا حيال فلسطين منذ تحت بقول لحضراتكو سنة عز 91 العالم ا ل إ س ل ا م ي في خطر ه ن ع ر ف الكلام ده و ح ن ت أ ك د من هذا الكلام إ ن شاء الله مع أ س استاذنا ذ ن ا ا فضيلة ل أ دكتور جمال عبد الهادي جمال أ عايز العالم تعالى عايز جمال البداية القضية الفلسطينية إحنا بنؤكد دايما الكدس الكدس الإسلامي بأكمالي الله تبارك إنسان ماذا أنا البداية في قضية فلسطين وقضية الكتس ومدينة الكتس ليست قضية فلسطين وحدهم. ولكن دي قضية العالم الإسلامي لأن الله لأن الله سيسأل في أدخل لأن أدخل دكتور بنؤكد وحدهم قدمت ولكن كل له محرك منه محرك إن في ا ل ع ا ل م ا ل إ س ل اعرف م ي في خطر عايز أعرف في البدايه ة إ ي ايه ل الحمد لله والسلام على رسول الله أ أن نذكر الأمة ه والهدف د ا ف نذكر نعم ا أ ي الاهداف ا ذ ي ن ن آ م و خذوا حذركم ا ل ف ل الولاء والبراء الذين لا ل ث ا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ن ي تحرير عدوي وعدوكم و أ يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم و أ ن ت م تعلمون نعم وينبني على الهدف م وعدم وعدم ق ا التطبيع التواصل ط ع ة مشروعات تجارية في ش من ن أ ا تقوّل ع و ا ل ه د الرابع أ ن نعد أ ن ف س ن ا ل م و ا ج ه ة عدو دائما يستخدم ا ل ق و ة ا ل ع س ك ر ي ة المفرطة ويستخدم أ س ل ح ة الدمار الشامر لتحقيق أ ه د ا ف ودليل على ذلك ما حدث في الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل أ و ل ى والحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ث ا ن ي ة وما حدث على أ ر ض فلسطين من واحد وتسعين وما حدث على سبيل المثال في مصر و ع د و ا لهم ل أ ن العدو احنا حيال احتلال ا حيال ا استيطاني عنصري لن ي خ ر ج ي ق ت ل ع شعبا من ج ز و ر ه يهوض ا ل أ ر ض والمقدسات ويقوم بتشريد و إ ب اهل د ة أ هذه ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة وغيرها من أ ر ض ا ل إ س ل ا م ع ليحقق ش ا ن مشروعه اللي هو مشروع الشرق ل ي هو م و ع ا ل ش ر ا ل أ و س ط الكبير دولة يهودية صهيونية تمتد بحدودها التورتية كما يزعمون من النيل ا ل ف ر ا ت لكن الله سبحانه وتعلمنا إ ن الذين يحدون الله ورسوله أ و ل ئ ك في ا ل أ ذ ل ي ن كتب الله ل أ غ ل ب ن انا ورسل ربما ندرك ندرك عمد المسلمين أمام كم قدمنا الله لا الآن يعني إحصائية عشان ندرك كم يعني قدمنا من الشهداء والتضحيات عشان اليهود لا نعادي اليهود إن من أن منذ نحن لكونهم نعم قليل يصع يهودا حدثت وشاهدنا ل النصارى لكونهم ا نصارى و الحملات أ ي الماضية ا ا م ل ا ل ل ي خرجت منذ سنوات ك ث ي ر ة ل ن ص ر ة ق ض ي ة فلسطين و ق ض ي ة المسلمين الاولى أ و ل ى ل ل ي هم أولى بنصرتها الغرب من غيرنا لكن الغرب الآن وشاهدنا يهوداً ناس محترمين ينصرون القضية الفلسطينية ويعني يستنكرون الحصار المدل المهين الحصار يهودا القضية المدل لشعب م ن ث ل ا ن من واحد وتسعين س ن ة فهؤلاء ل الاعداء يمكن أ الذين استحلوا ا ل أ و ط ا ن والدماء والمقدسات لا يمكن ي ك أن وامامي ن و إ ح ص ا ئ ي ة عن ما قدمته الشعوب العالمي على خط ثلاث ن م ا ز ج الشعب الفلسطيني وشعب مصر وشعب لبنان نعم. كم قدموا من شهادات ف ح ص ي ة من ثمانيه واربعين لسنه الف وتسعمائه وثلاثه وثلاثه و أ ل ف ث ه وثلاثه و ث ل ا ح ه وثلاثه وثلاثه وثلاثه وثلاثه و أ ل ف ث ع وثلاثه وثمانين الف جريح ومعوق وقدمت مصر بالاضافه الى, بالإضافة إلى شعب فلسطين ا تحولوا الى لاجئين خارج حدود فلسطين الان اصبحوا في الشتات خ م س ة مليون و ر ب ع م ي ة واربعين الف فلسطيني في الشتات يبحث ك ي ف ي ة السبيل الى عودته ما يجد من ينصره مصر قدمت من تثمانية واربعين تلاتة وتسعين و ل ص ت حرب ه ل ا ت ة وستين ث ل ا ث ة س ت ة و خ م س ي ن و س ب ع ة و ستين ت س ع ة و ثلاثين أ ل ف شهيد ن ح س ب ه م كذلك وتلاتة و سبعين أ ل ف جريح واحد و س ت ي ن أ ل ف م ع و ق و أ ك ث ر من اثنين مليون تم تهجيرهم من مدن ا ل ق ن ا ة الاسماعيليه ب ر س ع ي ل السويس س ن ة ستة و خ م س ي ن و س ب ع ة و ستين لبنان لا أصغر تعتبر أ ص غ ر د و ل ة قدمت تسعين أ ل ف شهيد نحسبهم كذلك و م ئ ة وخمسه ا ش ر الف جريح و ت س ع ة الاف س ت م ئ ة س ب ع ة وعشرين معوقه ل ا ل ص ه ا ي ن ة المدعومين من دول الغرب مالا وعتادا أ ص د ق ا ء لنا إ خ و ا ن لنا أ ح ب ا ب ن ا أ م أ ن ه م أ ع د ا ء لنا أ ع د ا ء لنا وكذلك نفصل الات ولتستبين سبيل, سبيل, منا سبيل, سبيل منا المجرمين وهو تقر الايمان الموالاه في الله و ا ل م ع ا د ا ت في الله هذا عدو ولن يقف الصهاينه عند هذا أ م ا م ا ل آ ن مخططات نشرت من ا ل ت م ا ن ي ن ا ت تؤكد أ ن العدوان الصهيوني الغربي لن يقف عندما وقف إ ل ي ه الان آ ن ن ق ل المخططات دي يا دكتور دي ع ز م ج م و ع ة مخططات نشرها ا ل رجل فرنساوي اسمه رجاء جارودي كتب كتابا اسمه ملف اسرائيل, ملف اسرائيل هذا ترجمه اللغات ا ل ا ج ن ب ي ة و ع ب ا ر ة عن قرارات مقررات في م ج ل س م ا كيفو نيم ا ل ا س ر ا ئ ي ل ي ة نشرت م ق ا ل ة ل ل م ن ظ م ة ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ص ه ي و ن ي ة بالقدس القرارات بتاعتها اجتمعت المنظمة ا ل ه ص ي واصدرت ن ي في ة ل ق د س و م ج م و ع ة من القرارات نشرت في مجال التكيفونيم بعد ا ل ت ق و ي ع كان بديفيد ع قطاعه على ن الناس واحنا قلنا انه ي يا اختيار مستراتيجي يتكلم ال... يتصور المصروض خلاص حققوا سلام السلام ما ا ل فهمش هو هو ده ب دائما العدوان المستمر ل ت و س ع ة الحدود و ل إ ج ب ا ر العدو على الاعتراف به وعدم التفكير في ز ح ت ه من ا ل أ ر ض ا ل م ح ت ل ة معه جاء فيه عرض ل ا س ت ر ا ت ي ج ي ة الكيان الصهيوني فالترصود في نفذ ينفس في التمانينات والتسعينات جزءا منها والجزء الآخر الآن في هذه الأيام من الواضح إذا ألقيت نظرة على ما السودان لم ألقيت على نظرة يجري في من هذه و ا ج ه ز ة الاعلام ا ل غ ر ب ي ة وتتكلم عن الجنوب والشمال و ا ل ش عشان م ا ل تمزق السودان اللهم مزق من مزق السودان اللهم امين وهذا المشروع لهذه الأيام أيضاً لعلك ا ا ايضا ي م ل لاحظ ان في ض ج ة ك ب ي ر ة حول اليمن و ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة والحديث عن ما يسمى التنظيم ا ل ق ا ع د ة تجذر في اليمن, اليمن. وقد ا ل ح ن ب ر جهزة اول ل ل ع م ا ن سمعت اول خبر اول عن انسان قبض على ن ا ر ي ة داخل الطائره ة ومن وبعدين ش ثم تكلمه ا عن م ح ا و ل ة للتفجير وبعد ذلك والوبزيرفر والاندبندت كله بيتكلم عن العدو القاعدة الديلي ذلك كله تيرجراف يامن في تززرت ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس الولايات ا ل م ت ح د ة حديث لابد من د ع و ة الى مؤتمر دولي زي م ا ح ص ل ايام صدام حسين ل د ر ا س ة م ش ك ل ة اليمن الذي تركنا ا ل ق ا ع د ة ل غ ا ي ة ما تجذرت فيه هذا وقرارات ت ك ل لأن ل م ا ا ل م ن ظ م ة ا ل ص ه ي و ن ي ة تكلمت عن تمزيق مصر مزق كل من فكر في تمزيق مصر أ و أن يعبث ب ا ل أ م ن الداخلي لمصر ربنا يدمر تدميرا أ و يعبث ب أ م ن ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة مهد الرسالات وموطن الحرمين الشريفين اللهم من أ ر ا د أ و ط ا ن ن ا ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة أ و العالم ا ل إ س ل ا م ي أ و مصر أ و س و ر ي ا أ و فلسطين الكل من أ ر ا د ه م بخير ف و ف ق ه لكل خير ومن أ ر ا د ه م بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره و أ ن ا ادعو الله ل أ ن ي في عجز يا استاذ ملهم ا ل أ م ه عندها عجز مخططات نشرت منذ وقت طويل لا الامه نائمه تفق ا ل أ م ه تائهه الأمة تائها ملهم يا أستاذ ملهم والتوهان حاله مرضيه عقاب من الله ل أ ن ا ل أ م ة نقصت عن تحرير بيت المقدس و ر ب ن الا ق ا إ ل تنفروا يعذبكم عذابا أ ل ي ب ا ويستدل ق و م غيركم خ ل و ا ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أ د ب ا ر ك م فتنقلبوا خاسرين احذروا أن فيكتبوا الله عليكم الخسران فلما قالوا يا موسى ودا موقفنا بالضبط الله أ ر ن ي في العالم ا ل إ س ل ا م ي سوى ا ل ق ل ة ا ل ق ل ي ل ة المجاهد على ارض فلسطين والذين يدعمون ا ل م ق ا و م ة هنا هناك الفئات القليله ة أين يقل الآن من ا لم ذ ب وربك ربي بيننا وبين العقوبة أنت الأمة لأملك وأخي إنها هنا قاعدون وكان المشرف من الذي ذكر الأمة عليها ربي إني نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين كانت فقاتل الموخف القوم المشرف ذكر فرض فافرق الداعية الذي الله عليها الله فانها م ح ر م ة عليهم أ ر ب ع ي ن سنه ة ي ي ت فهذا ي الأرض فلا القوم ف تأسع الجيل الجبان لابد أ ن يهلك ولكن المشكله الخطيره نحن واجبنا كأصحاب دعوة ان كأصحاب نوقظ الامه م وأولياء ي يسارعون و قناة اللي انعقد فبراي في في قدس سنة والامه ت مجرد جارودي كتابه م ر ا ذار الشروق ي ونشرته ن التمانينات ل حوالي والامة سنة في تصوري لم تقرا تكلم عن تمزيق العراق وتكلم عن تمزيق الجزيره العربيه وتكلم عن تمزيق س و ر ي السودان و ب ن ن عن يعني عن ا ما اتزاقهم الله ا وتمزيق وتكلم وتكلم تمزيق مصر ل وتكلم عن تمزيق ليبيا وتكلم عن تمزيق الشمال الافريقي ي الذي ي من و على هذا كم قتل أ ه ل ا ل ق ا ع د ة من العالم من سواء من أ م ر ي ك ا او غيرها وكم قتل الكيان الصهيوني على أ ر ض ف ل س ط ي ن أ ن التي ت ك م ه الأرقام والأرقام ا ل ت ذكرتها من قليل وفي ا ل معركه ديسمبر 2008 كم قتل أ ل ف و س ب ع م ي ة ودمر وحاصر لماذا لم نسمع صوت الولايات ا ل م ت ح د ة ا ل أ م ر ي ك ي ة لماذا لم نسمع صوتا ً لبريطانيا لماذا لم نسمع صوتا ً م ف و ض ي ة ا ل ا و ر و ب ي ة لماذا لم نسمع صوتا ً حتى إ د ا ن ة من ج ا م ع ة الدول ا ل ع ر ب ي ة ولا م ن ظ ر ة ك ل ه يتكلم على استحياء مما تخافون اتخشونهم فالله احق أ ن تخشوه ن إنما ذلكم الشيطان ذلكم يخوفوا أولياء فلا خ و ف ت وخفونه أنت بتزود عن, عرضك ووطنك ومقدساتك عن بلادنا وحمايتها بتزود ومخدساتك وتفرض فراجاتك عرضك من التمنزق وحمايتها الزود بلادنا الفتن التي ترات عليها. وعلى فكره ة الدكتور ل يرحمه الدكتور حامد ربيع ك ر ئ ي س حكم العلوم ا ل س ي ا س ي ة في ج ا م ع ة ا ل ق ا ه ر ة قال ك ل م ة كتب كتاب اسمه احتواء العقل البشري احتواء العقل, العقل البشر المصري الاحتواء العقل المصري هذا الكتاب دي كان لسنا للوفاء هذا الكتاب يقول فيه ايه يا جماعة احذروا مخابرات حلف الأطلانتي تتعاون تعاونا كاملا المخابرات الأمريكية حلف شون يقول والمخابرات الصهيونية مع ظهر دي فيه ومخابرات ا ل م ح ل ي ة ب ح ج ة م ح ا ر ب ة ا ل إ ر ه ا ب ويتعرفوا على دقائق الجسد العربي و ا ل إ س ل ا م ي ومن خلاله يبداون في تمزيق الاوطان أ و ط ن حامد ربيع رئيس ل ما ل الأم حتى الآن المرة أنا مع الهجوم على العدوان على、غزة. قلت ل ز غزة غزة ا ما يا أخوانا ت حتى جعدت وقوع غزة وقوع ف س ي في ن هذه ل ي ه و د عرض أ العالم العربي والإسلامي للخطر ولكن هذا خاطر ه ب د أ ت ملامحه ف إ خ و ا ن ن ا كان المفروض ان ل ل اللي ك ا م ح ا بنقوله يؤخذ ع ن ي ي موضع الجديه ونعد ا ل أ م ة ل أ ن العدو يعني س ن ة س ت ة وخمسين ل م ا م ة خدمت هذا العدد من الشدائد ل ي في ختال ده ن ت ي ج ة الانسحاب الغير منظم و س ب ع ة وستين لو كانت صدام مثل ا ل ح ص ل أ و م ق ا و م ة على الارض ف إ ذ ا المفروض على كل حال اذا و ل ع د و ا ن يا استاذ م لان ه م مسؤولية ليست ل ولا مسؤولية الشرطة ل ج ي و ش فقط فقط العدو يتكلم عن عدوان كاسح لا ي ب ق ي ولا يستهدف ظ ي الشهوب لانها مركز المقاومه ة انا عايز أقول لحضرك يا اقول دكتور لحضرك د كلام جميل حضرك بتقوله كلام حسنادك ولكن المشكلة يا دكتور يكون معك يكون كتير جميل بتقوله يجعله الله جمال خلينا أكون واضح معك شوي وخلينا الناس ربنا مزان يا يا واضح ومأمين. يعني في شوية صريح رب من خايفة ك ث ي ر من الناس ك ث ي ر من ا ل برامج كتير ث ي ر من ن ا ا ل ق و ك ث من القنوات أ ل ا م عم ا أنا خليني في حالي أنا ا أكتب خليني خليني ل في م ض و ع اللي أنا عايزة أورا ت كتير ل م م في و و ض ع ا ب ع د دي لأولادهم واحد دعوه د ة الشائكة خايفة بحاجة عايزة عن الموضوعات اللي هي الموضوعات الشائكة دي. الناس لنش اللي الأب والأم يقول كل واحد خليك في حاله ما بحاجة. أنا يقول كل خليك أقول و تبقى ت هي في ك نحن هنا نوقز ا وعي ل أ من ة و الاقلام له تبارة تعالى ربنا أن و ف ن ا ا في كده ل ه م أمين ع ي ز كيف ن و ك ز وعي ا ل أ م ة من جديد أنا عايز عايز تبيناء عايز ا لان م خ ط ط ت دكتور يا الناس لازم تفهم م ما من لم فما يعصمك من نعم مطالبون نعلمهم المجرد يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم صلى بلغ ما أنزل إليك يبقى آياته لتستبينا لسبيل يا خلي رسالته والله يعصمك من الناس نعم يبقى نحن أن نبلغ الناس فإحنا للناس أخوانا ا أنزل أن بلغ تفعل بلغت نبلغ وكذلك نفصل بنقول ل وإن نحن ربك ب ك وعلى ف ك ر ة احنا يجب ان نودي النزاع ايضا للعالم الاسلامي ل ل م ا ا بما من فيه مسلمين ولن ا يستلزم يا ق ا د ة العالم ا ل إ س ل ا م ي نطلب منكم أ ن تقوموا بفرض الله عليكم كلكم راع ي وكنكم ل المسؤول ع العيات الواجب تجتمعوا ع ي تتصور من م أن أن أحد أ ن ك م تنشغلوا ل بخضية ف س ط ي لقضيتكم ن لأن ا أ و ل ى وليش القضية ش عن ب ا ل ل ف س ط ي ي أو ا ل ع رعايه ب بقضية ي ا ل ل ل ل م م ا ا إ س ك ل و الله ع ا م م العربي جزء ن فإذا نفوض إلى ما لابد لقاء عام أنتم تنتظروش من دعوة منظمة عبر المؤتمر الاسلامي و ن ك ا ن ت هي جزء من المجتمع المؤتمر ه ي ئ ة الامم、لا. او من خلال ج ا م ع ا ت الدول ا ل ع ر ب ي ة و هي جزء ايضا من ا ل تشكيله ة ب ت ا ع ه ي ئ ة الامم والدليل ا ل ل ي حصل في خمسه اربعين من طريق المحطم هذا لا. لم لا. تعمل شيئا ف لذلك ا ع ز ا ق و لابد ل من ان الرسول ا ل سلم لما كان يسمع في مرة الرسول السلام الرسول سمع صوتا ف ف ج أ ة امتص هو الجواب ده ولبس القميص ف خ ط والسيف معلك ب ر ج ب ت ه وسبق إ ل ى الصوت عبان مهم الصحابة مهم ل ل خ ر وقال ج راجع ويدر المسلم ارجعوا لن تراعوا كان إلى الصوت صلى الله عليه وسلم القائد أقصبقهم وسلم إلى صلى عليه فنحن نقول في خطر يبدو ان ا ل ق ا د ة والزعماء يقبلون و وي... ل ا تابهوا لامريكا و ا ل أ ج ل بيد الله والرزق بيد الله م ا أ ح د يخيفنا نحن لا نخيفه ف ي يعني عمليه ا ح ص ل هل تربصون بنا الى احدى الحسنين ونحن تربص و ا بكم انا اريدين ان تتربصوا إن معكم متربصون نحن لا نعادي احدا لكونه يهوديا او نصرانيا نحن ا ل آ ن في عدوان ي د ا ر حولنا ونجد العجيب ان و ز ي ر ة ا ل خ ا ر ج ي ة ا ل أ م ر ي ك ي ة تتكلم ك أ ن هذا العالم يعني تحت أ م ر ه م السودان مصر ه ن الجزيره هنا ا العربيه ة و أمير المؤمنين, يعني أنت مراء المؤمنين أنت قارة العالم يعني ومن الذي على البشرية؟ هم معهم الكوة. ولكن المفروض الـ الـ المفروض الـ الـ الاماره م ف ر و ض ل إ امانه يا استاذ ملهم وأنها يوم القيامة لو فيها رحمه ة لو ف ي ا م وعز وعباره عن ق و ة بطش تحتل ا ل أ و ط ا ن وتسلب ا ل ص ر و ا ت وتشيع الفتن في البلاد كم, كم قرن من الزنا ن الآن في وهم القاعدة والدنيا والقاعدة ومكافحة الإرهاب وهم ومكافحة وإجزاءة والأمة وشيء أ ا ا ل م ق ن زي ما ظهر السلطان عارفه دكتور ا ل م ش ك ل ة الان م ش ك ل ة ل آ بتكمن في ايه هم يعني بينفذوا المخططات اللي تم وضعها لهم بينفذوها حرف حرف و ك ل م ة ك ل م ة بينفذوا المخطط اللي موجود قدامهم ينفذوه ويعملوه م ز ق و ا ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة م ز ق و ا ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة م ز ق و ا مصر والسودان وسوريا والعراق ولبنان ا ي كل ه كل كل ه عرف المشكلة عندنا فيها دكتور ان احنا معنا الكتاب اللي فيه النجاة وفيه الفلاح وبعدين عنه واعتصموا ب ح ب الله ولا تفرقوا ولا تسمعوا لهم ما استطعتم من الكلام دكتور. يعني لكن ما و ا ل على الباب ط ر ق ن ف ت ح نحن املا س ط ع ت ا ا ل ي م ا ل من ا ض ي ة الهافلة قوه ا ا ان, إن, إن, في إن في بعض الدول الخليج ن فلسطين في في س بعض م ت فيها وفي مهاتير محمد في ماليزيا ساهم فيها و أ ب ن ا ء أ و ر و ب ا س ا ه من و ا فيها م الذي حرك الغرب ي الله أستاذ عز وجل هو الذي بيده القلوب و ت ج ا و ب مع ا ل ق ض ي ة حتى الناس يعني حسوا ب ان ف ي ظلم واقع الشاهد الآن نحن واجبنا القدى والزعماء、مم. إذا ما كانش إمكانيات أن تقوموا هذه خلوا بلنا الشعوب بين أعدائها بمهمتكم هذه عندكم نحن أن نحن نذكر أن بين قولوا لهم احنا يعني يبقى لازم على بينه وهذا ل ي قرار القيادات فقط ب ق ي ا د ة العلماء الأمة المتخصصون أ ة ا ل م المفروض تعالوا يا جماعة هذا المخطط يسير في طريقي المرسوم ولا لا كيف السبيل إلى مواجهته النزل لأصدقاء ولا لا هل ولا لا لأن العدوة جوائب هذا يعني انت والآن الحل يقول لهم إلى هل هل لأن لو لي في كيف يسير طريقي عدوه هعرض أزنتي ده بعض المفروض اعتصموا ل م ف ر و ض بحبل الله جميعا نعم واعدوا لهم ما استطعتم و ح د ة الصف ف ر ي ض ة والذي يعمل على تفكيك الصف معادل ل ل ه و لرسوله و ح د ة ا ل أ م ه ف ر ي ض ة كل الذي يحاول تفتيت و ح د ة ا ل أ م ه و إ ث ا ر ة الفتن في ر ب و ع ه ا مجرم عميل للغرب يعني للقضية عوزين احنا المفروض واحدة أمة وكل من يحاول إ س ا ر ة الفتن ا ل ط ا ئ ف ي ة في بلاد المسلمين、نعم. زي ما ح ص ل بين ا ل س ن ة و ا ل ش ي ع ة في العراق و ز ي م ا ح ص ل في ما ص ر ب ي ح و ح د ما يسمى ا ل في ت ن ا ا ل ط ئ ف ة وبعد أننا في مصر هذكر إن عشنا منذ عهد عمر بن إلى ما قبل ما كانش عندنا حاجة اسمها طائفية ولا... إذن هناك、مخطط. هناك منذ أذن كان كانش عمر أننا هناك... عشنا بن عندنا فتن أذن الخطار ما ما حاجة طائفية مخطط بديفيد قبل إلى هناك ف ي حد ب يعبث بهذه ا ل أ م و ر ونشر يا أستاذ ملهم、نعم. بقي علينا محدش、بيكره. ان ناخذ ب بالأ... ا ل ا ج ب ن ا ن ق و ل ارجعوا ا ل آ ن إ ل ى كتاب ملف إ س ر ا ئ ي ل وكتبه م ا جارودي ف و ز محمد ط ا ي ل كيف نفكر استراتيجيه وكتاب أ ي ض ا ا ل ج و ل ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة ا ل س ا د س ة وكتب أ ي ض ا اصطدام حول القدس وما كتبه جمال ح م د ا ن وما كتبه ايضا حمد ا ربيع. ربيع اللي ورئيس قسم العلوم ا ل س ي ا س ي ة في الجامل وايضا احنا على سبكة هنا على ق ن ا ة ا ل ر ح م ة وضعت ستين مرجع عن ا ل ق ض ي ة الفلسطينيه ة عشان نعرف من العدو الذي من غرس ذ ا الكيان في الستين مرجع、نعم. ب ا ل ل غ ة ا ل أ ج ن ب ي ة و ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و أ ي ض ا المواقع ا ل ش ب ك ة ا ل ع ن ك ب و ت ي ة مواقع ه ي ئ ة ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة و ا ل خ ا ر ج ي ة ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة و أ ي ض ا مواقع ب ت الدول ا العربيه ي الإسلامي ة ومزارة يطلعوا يدركوا أولا المؤتمر علشان الناس المفاوضات عليها فلسطين في يبحثون <تصفيق> على بيقولك تفاوضوا ه <تصفيق> وليس م هناك و ي شيء في تهويض مدينه القدس ولن يسمح بعد ان ت ك ل م عن مخطط ا ل ت ه و ي د ت ه و ي د ا ل ت ع ل ي م و ت ه و ي د المحاكم الشرعيه ة و ت وحرمان ي د المدارس و الفلسطينيين من التعليم والعبث بمناهج التعليم ولما واحد مثلا يكون مثلا الضفة الغربية في ع ا ويتعلم ز في القدس وهو من أ ه ل القدس لا ما ت ح ه ب ا ل م القدس ع ا و ز ا ل ة الغربية لو ب ح ي تتعلم ت من الضفه ا ل غ ر ب ي ة م ا ترجع ش ا ل ق د س ت القدس ن يعني ي ا ض ي مستمعين ة الأمة حاجة ما ح ش الشهدين بيتحرك بلاء ل ا م ة ا ا ل ع ف ي ة أ ع ز ا ئ ي المشاهدين لنا يعني الإنسان أحيانا يمشي المسئولية و... و... و... يدري كيف يواجه لنا الإنسان اقتلال والهموم الإنسان لا لأن أوزنتم من كأنه تحت و ا ل و ح د مننا لانه على ا ب و ا ب ا ل ا خ ي ر ب اتمنى وجزى الله الخير قناه الرحمه وغيرها من القناه التي تسمح به ب ت ذ ك ر ة ا ل ا م ة وتنبيها فيما عنه الناس غافلون في, في اماكن اخرى انا ل ا ز ن ت ن ي ب ا ج ا ز ة ا ع ر ض لهذه المخططات مخطط التهويد. نعم. مخطط, التهويد ولا مخطط التمزق وتمزيق نعم الوطن التهويد التهويد ولا العربي اول ل ل ي ه ا م خ ط ط اللي هو ن ش ر المنظمة ص ه ي و هو أول ن ي العالمية ة تمام حاجة في م ا ت ص ب ه هو ق النص كده ا ل يكشف و ا ض ح ل ل أ س ا ل ي ب التي تنوي إ س ر ا ئ ي ل استخدامها من أ ج ل التدخل المنظم والعام ضد أ ن ظ م ة الحكم مش في جميع البلدان ا ل ع ر ب ي ة ب غ ي ة تفكيكها و ت ف ك ي ت ه ا مما يتداوز كل انذاق ل إ الاعتداءات السابقه ة د الكلام بتاع جانوجي ومشروع بمثل هذه تؤيده الولايات ض خ ا ا م ة تؤيده ل ا ل م ت ح د ة الامريكيه ده كلام جارودي. تاييدا م ج ا ر و د ت أ ي غير مشروط وغير محدود سيؤدي ولا شك الى ا ن ت ف ا ض ة خ ط ي ر ة ليس من جانب الدول ا ل ع ر ب ي ة و ا ل ا س ل ا م ي ة في حسب ولا من جانب مجموع بلدان العالم في ولكن من جانب كثير ولا يستطيع الثالث ولكن جانب الخطة هذه هي اذا اخطر مفجر لحرب هذا المشروع الصهيوني لا يتعلق فقط بجزء محدود من العالم انما يهدد الشعوب جميعا اذا ما شايفينت افغانستان, هاي في أفغانستان وغيرهم. والنص الذي نستشهد به يدل على ان زعماء ا ل ص ه ي و ن ي ة يتم ن تنفيذه والتطلعات ا ل ا س ت ع ل ا ئ ي ة ا ل ن ا ب ع ة من جنون ا ل ع ظ م خ ط ي ر ة جدا ل أ ن ه قد اتضح وثبت ا حتى ا ل آ ن أ ن د و ل ة إ س ر ا ئ ي ل تنفذ ما سبق أ ن أ ع ل ن ت عزمها على السير فيه وسنورد فيها في هذا ا ر الفقرات ت ا ل يقول الحلم ا ي لجارودي الكبرى كلام ا سيناء زوأولوية ولكن اتفاقية كان الآن بسرواتها بديفيد تحول بيننا وبين ذلك لقد حرمنا من البترول وعائداته واضطررنا ل ل ت ض ح ي ة ب أ م و ا ل ك ث ي ر ة في هذا المجال ويتحتم علينا ا ل آ ن استرجاع الوضع الذي كان سائدا في سيناء قبل ز ي ا ر ة السادات ا ل م ش ؤ و م ة وقبل ا ل ا ت ف ا ق ي ة التي وقعت معه في ا عشرين قرار ل م م ن ظ ة ا ل ص ه ي و ن ي الذي ة جاروجي مش كلام بلا ننخل نشره نحن نعم مش نحن الوضع الاقتصادي ت ت ن ا ا و ل كل ل في ا ص ل عن مصر ا ل و ض ع الاقتصاد في مصر في و ط ب ي ع ة النظام الموجود بها دا الكلام ده في التمانينات ده في التمانينات نشر التمانينات. وسياستها العربيه ة كل ذ ا الى مجموعة تدفع باسرائيل الى التدخل نزاعاتها الداخلية لم تعود تشكل بالنسبة سيؤدي بسبب استراتيجية الينا صحيونية تدفع تعد لم تشكل مشكلة مجموعة فمصر كلام منظمة ظروف ده ومن السهل أ ن نجعلها تعود خلال اربع وعشرين س ا ع ة إ ل ى الوضع الذي كانت عليه بعد حرب ي و ن ي و سبعه وستين ماتت ا س ط و ر ة مصر مصر لن تموت ب إ ذ ن الله إ ل ا حينما ي أ ت ي ا ل أ ج ل لكل أ ج ل كتاب、نعم. لكن ستبقى ب إ ذ ن الله حتى يحق الله بها الحق يا عليه خيروا خيرا الله أجناد الأرض واستوصوا فأنا رب مصر الرحم مصر بأهل بها صلى وسلم لكم زمة من قد وفقدت قدرتها ويجب س س ن ت ط ع بعد أ ل ولكن ذلك لن يغير من القوة قصير نستفيد يغير موازين استرجاع أن من سناء من و ك ن ان ء محط أصبحت مصر أصبحت وخاصة بالله والعزو هامدة جثة خ ا ف يكون الاعتبار المجابهة المتزايدة والمتصاعدة بين المسلمين والمسيحيين بين ويجب ي أن هدفه هو تقسيمها إ ل ى قليل ج غ ر ا ف ي ة متباينين في التسعينات مزقهم الله على الجبهه ة دي الكلام بتاع ا ل ج ة الغربين فإذا ما المرك سلطته تجزيئة وفقدت فننتقل ا بلدان مثل ليبيا والسودان وبلدان أ خ ر ى أ ب ع د من ذلك أ ن يصيبها التحلل وتشكيل ح ك و م ة ق ب ط ي ة في مصر العليا و إ ق ا م ة كيانات ص غ ي ر ة إ ق ل ي م ي ة هو مفتاح تطور تاريخي يؤخره حاليا اتفاق السلام ولكنه تطور اتي لمحله على أ ج ل طويل هؤلاء هم ده أعداؤنا. وده أعداؤنا. هو, ما ما. ما هو ده عنه ده أعداؤنا الأعداؤنا اللي بيحصل الآن اللي كل يوم. عشان أعرف من العدو يا ما عادي عشان بصدقنا يوم من أعرف يعني دكتور نصح واذا كبرنا نقطعها ر ج ب ت خلال طبعا م ق ا و م ة شريفه لكن الذي يفكر وينشر فكره على هذا النحو و ا ل أ م ة لا تمتاز ثم يتابع عن ذلك ف إ ذ ا ما تمت ج ز ئ ه نصف فقط كذا لن تلبس فلن ل ت بلدان س ب مثل ليبيا والسودان、لا. وبلدان أ خ ر ى بعد من ذلك والسودان انت وتسمع وتسمع الدنيا كلها ولو ا ع ج ي ي ب ب ة ما حدش ق ل له يا خ وقف ي الى جانب السودان لان هذا العمق الاستراتيجي للعالم العربي والاسلامي ا ن ا كلنا م ة و ا ح د ة جسد واحد اذا اشتكى منه عضو تدعى له ا ل س ا ا ل والحكمه ا ب لا ي ا م ما حدش أنت بتعمل انت ايه وسيبينه ازاي ح د ش بعد ي ش و ف ب اعلانات حصل ل ا ب ت ا ع ا ل ق ا ع د ة والتدخل أحب الامريكي لقاء عاجل نحن ا م ا نستطيع ان ناخذ يلزم من احد اوطاننا في خطر وربنا اوجب علينا في س ا ع ة الخطر ان نجتمع على قلب رجل واحد ونوحد صفنا ونواجه الاخطار نعم نعم ما نسمع ما سمعنا لكم للمخاططات مرة منها شاهدنا ولا سمعنا حاول حاجة حاجة مرة اخرى هستاذك الاتفاد بس دكتور حول ولكن السلام كثيرة عليكم حنرجع قدادة ونصب ابو السلام عليكم, السلام عليكم السلام أنا سلام ت ا ذ م و ه عليكم تحياتي لك ي ولشيخ جمال <تصفيق> لكن أ ن ا احب ان اصحح ا ل م ص ا ر مع بعضنا ي و ي ريتي الدكتور جمال تكون سمعني منيح نعم نعم يعني أنا أول ا اللي خايف عنوان الحلقة جميل جدا ولكن اللي أنا وبكل صراحة إنه في خطر محدق محدق يأتي إلى الأمة العربية ج جميل ة عليه لأنه ولكن بقوله وبكل إلى في يأتي وتحديدا شقيقة خطر أنه محدق محدق مصر、الشقيقة. هذا الخطر واضح وواضح ة معالمه、م. حبيبي يا دكتور ضروري ان تسمعوني ا القنامات العربية وسوف في في د كان في اضع في حوار ل لكم ا لو دقيقه ي بشيخ بعالم السلة السيد واحده بكدبت ي السيد طنطاوي, الشيخ السيد طنطاوي. دي مصيبة من مصيبة ن ا فقط ك ذ اذا إ العلماء وعلماء أ ه ل ا ل س ن ة ب ت ب ه د ل و ن في ب ل د ن ا ونسمع ب البهدله ب ل خ ا ص ه م أ ن ا ب ق و ل انتبهوا يا أ ه ل ا ل س ن ة من هذا الفكر الرافضي الذي يرسل يريد س ل ر ي أ ن يدخل السم في العسل ويريد أ ن يحرف مسار الموحدين ويشغل فكر ة المسلمين في اختلاف العلماء ويشتت أ ف ك ا ر ه م حتى تتحول الدفء باتجاه الفكر الرافضي تمام أخي تمام إن غزة ليس بحاجة د كفانا ت و ر جمال إلى أ ن ق ف أ م و ا ط نحن من, من إنما للمقدرات م الأنفاق هي التجارة والتجارةige ا ل هي ا والشعب الغذي إلى بحاجة الصلح الأطراض وليس ب ح ا ج ة ك م الى يدعون إ الحليب والأغذية كفانا بحاجة إلى, بحاجة إلى كفانا كفانا كفانا نحن بحاجة إلى تحديد مسارنا الطبيعي ومسارنا الطبيعي هو الصلح د الوحيد الجهاد والاستشهاد ة السنة والجماعة علماء سبيل الله والموت والاستشهاد في سبيل الله متارنا هو في في السلام عليكم عليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته أ ه ل ا وسهلا وسهلا ا أستاذ ل دكتور جمال اهلا وسهلا ربنا بارك فيكم إ ن شاء الله ف ض لك لكن أسأل الله أ س أ ل الله أ ن يحرر المسجد ا ل أ ق ص ى عيد اليهود إ ن شاء الله و أ س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يرزقنا جميعا شهاده في س ب ي ل ه ونحن نحرر المسجد ا ل أ ق ص ى ولكن إ ن شاء الله أ ق و ل يعني ان المسجد ا ل أ ق ص ى في ر ق ب ة كل واحد مؤمن ومسلم موحد ومؤمن بلاي لاهل الله محمد رسول الله وعلينا ان شاء الله دعاء يعني الله. نعم جزاكم الله خيرا ش ك ر شكرا جزيلا على السلام. وقزز عبد ل السلام. السلام نعم. نعم. على ي عليكم. عليكم ك م ر ح ا اهلا اه مرحبا ل بيك. ك ت و ر ج م الرزاق اتفضل لك ممكن ل ل ح ة السلام ن ع عليكم ى اخر المتصل الاول ل ذ ادعى ن ش مش شيء ا الرواطب. عايزة دواء ولا عايزة اي ثاني. ن اهلا. وقزة هي اقول له ع ل ش ا ا ن ل ش ي خ م ا يسمعوا ا الحمود ليتصل لبنان من لبنان, من لبنان أقول له السيد طنطاوي الذي ل ع م يا وصول والس... ع رح... ب د الجمعه ر الرازق ذكرى ز ا ق عبد بدون نعم اسمه و ك ك يعني ن ت ل بس ي ن بنتكلم ي بعض بحب ك مع د من ع بعض و احنا س ل ا م ن ا اسلامنا علمنا ان هو كده مهما منجرحش احنا ك حد في ا ن نعود استاذنا م كل... ل... ل... ل... ل... تكلم الجليل ب ه ة ا ش ر ق ة أكثر وشد تعقيدا ك ن ق ا ل ب ا ل ت ت أ أن ي ي ألخص ق س م لبنان إلى خ م أقاليم يوضح ما م س وسوريا ة العربية العراق البلدان ا يوضح يجب في وتفتيت أن ننفذه ن إلى ط ق تحدد على أ س ا س بالنسبة بالنسبة عنصري أو ديني يجب أن يكون للصهاينة يقولون يجب أولوي أو هدفا بالنسبة هم زاء لنا على ا ل أ ج ل الطويل و أ و ل خ ط و ة لتحقيق ذلك هو تدمير ا ل ق و ة ا ل ع س ك ر ي ة لتلك الدول خطوة وأخرى دي في ماشق. ده كلام ومخطط منطقة الأولى القوة والتشكيل لسوريا دولة ودولة بتقول عليه اللي هو للصهيونية العسكرية شعية سنية المنظمة العالمية السكاني يعرضها إنشاء الساحل ماشق كلام اللي احنا اللي بالقص لتمزق إلى على حلب عليه تدمير قراراتها قد يؤدي دي ده في في التي نشلت في, خل... في, في ن ك ومثل ف ف ي ي ي ن ن و و ك الإسرائيلية فبراي وانتلقوا وأخرى كايندورزي يرغب دولة دمشق على التابعة هذه الدوله ستكون على المدى الطويل ضمانا ل أ م ن وسلام ا ل م ن ط ق ة وهذا هدف في, في متناول فعلا ي م ت ن ا التحقيق ا لكن ت ماذا ل ت ن ف ي لكن ك ن ماذا قال ا لان م م ده ث ل العراق ث ك م كلمة ة دكتور 82. كل كلمة بتقولها ينتبه بتقوله ومشاهدين هو كل لا اللي حدث حدث بمنفذ الآن ن م أما ا ل ع ف ه يمثل غنية بالبترول نعم. لصراعات داخلية. وسيكون بالبترول لصراعات بالنسبة لنا سوريا العراق تحلل لأن من م ي على ا ل أ ج ل القصير أ خ ط ر تهديد ل إ س ر ا ئ ي ل وسيساعد ق ي ا م حرب و ر ة عراقية ي س على تفكك ح يصبح ت ي داخليا م العراق قادرا الانطلاق قبل على أن ي نزاع ب ي ر ضدنا و ل ن ز العرب ع د ا خ ي ي ي س ك وربما ن صالحنا في ع ي عربي في وسيساعد على العرب ر ب تفكك صالحنا و ساعدت الحرب ا ل ع ر ا ق ي ة ا ل إ ي ر ا ن ي ة على ذلك الانحلال والضعف في صفوف العرب وشبه الجزيره ا ل ع ر ب ي ة ب أ س ر ه ا م ه ي ا ة لهذا اللون من التحلل تحت ضغوط داخليه وهذا صحيح ب ا ل ن س ب ة ل ل س ع و د ي ة ب ص ف ة خ ا ص ة ل أ ن ا ج ت د ا د الصراعات ا ل د ا خ ل ي ة إلى آخر مكسام يتمشان مع منطق التركيبات السياسيه ة والأردن د بعد ف في تفققه استراتيجي التو واللحظة ولن يشكل أي خطر لنا على الأجل الطويل بعد تفككه ونهاية حكم الملك حسين وانتقال السلطة حسين خطر يشكل أي ولن على حكم إ ل ى أ ي د ي ا ل أ غ ل ب ي ة الفلسطينيه وذلك أ م ر يجب أ ن يسترع انتباه ا ل س ي ا س ة ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة فمعنى هذا التغيير هو حل م ش ك ل ة ا ل ض ف ة ا ل غ ر ب ي ة ذات ا ل ك ث ا ف ة ا ل س ك ا ن ي ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل ك ب ي ر ة فهجره هؤلاء إلى شرقا إ م ا بالسلم أ و الحرب وتجميد نموهم الاقتصادي والسكاني هي الضمانات ا ل أ ك ي د ة للتحولات المحمله ك ا ذ ا ت ي وينبغي, عشان إخواننا اللي بدوروا على الحكم الذاتي وينبغي ا ل ويجب ل ر ان ت يفهم اخرى العرب ي و مخططة انحنا ت ح الاسرائيليون ب ل ي ة خطوة اي الفلسطينيون ا ل ي عقب الام عرب ثمانيه واربعين انه لا يمكن أ ن يكون لهم وطن إ ل ا في ا ل أ ر د ن اسمعوا ا ل ذ ه الضوابط ر ت ع لاسله ا ل ل ي ب تتصور ان ه ف ي ك مفاوضات ويقال لكم انا اعجبني طبعا موقف السلطه ة الفلسطينيه ط ا الآن المنطقة ن تم ل ك ا تمت ت ه و د ه ا بالكامل مستوطنات و ا ل م م ف ر و ض الآن أنا أطلع يعني عشان أقلق قبل ك ي ن ندخل قبل ما ف ي هناك ن الفلسطينية ا السلطة القرارات في الدولية إن م ع مكان والشرعية الدولية ع م م و ل ت ا ر ي خ معكم أ ت م م ط ا ل ب بالآت يبقى فيه عمل جاد. إن يبتد و التوجه ن إن إن جاد ا عمل لهيئة ل فيه أ م م اتركوا انتم دحرجتوا ل ق ض ي ة بين ت ت ا ع ك م ب ايدي اليهود ر ج ع و ا ا ل ق ض ي ة الى مسارها الاصلي الامم ا ل م تحت د ة ب د ي ك م حقوق انا معي يعني امام ع ي نظري الان ي ع ن ي ع ب ا ر ة عن قرار من ه ي ئ ة الامم ا ل م ت ح د ة ب تعتبر ان الشعب الفلسطيني هو صاحب الحقوق ا ل ش ر ع ي ة والتاريخيه ة قال ك وله الحق لقرار ت اقرار ر ي خ ا ا ل كده ق حقوق الشعب الفلسطيني و الحق و ق القرار الحق التي عليها نص في تقرير المصير دون تدخل خارجي يا دخيل امريكا غير خارجي وبالاستقلال الوطني、م. والسيادة الوطنية والحق في ذات السيادة、نعم. كيف السبيل يمكن في لا ولا وبالاستقلال والحق اقابة دولات المستقلة ذات دون تدخل لذلك متعل بساطة اليهود عشان ل يقيموا د و ل ة على ارض فلسطين ثمانيه وثلاثين ش خ ص ي ة ي ه و د ي ة قدمت قرار ل ل ه ي ئ ة الامم وطلبت ب ان يعترفوا ن ي ي ع بقا ل ر ان فاذا ق يمكنوها ويطالب الهيئة الأممية اللي خدت القدس ودي تحت مسؤوليتك من م ي ة و ل ا ت اقامه ل ل ل ي خدت ا د وديت س ت ح ق القرارات و ل لحضرك د ي د ك ت و ر و ا ل ك كله ل ا م مش موجود ده ع ن د ه م عند عند مين؟ ل س ل ط ط ة ف ي ن ي ة م القرارات عدت قشي ي أ ي أستاذ ملهم يعني أنا عايز أقول ا ل ا م م ي ة أ ع ط ت للفلسطينيين حقوقا صحيح مش كل الحقوق لكن ب تقول أ و ل ان العدو اليهودي س ل ط ة احتلال غير ق ا ن و ن ي ة و أ ن ه كيان عنصري غير محب للسلام لا يتوافق مع قرارات الامم المتحده و... ويد... يعني إذن لكن فين أ ص ح ا ب الحق م ا ب يتحركوها ش س ا ل ض ر ب ة ا ل ل ي خ ذ و ه ا في سته وخمسين وسبعه وستين ت م فبعد افقدتهم ل ا ت و ب ل م ل م التوازن معنا, معنا ش ي أحمد ل السلام عليكم السلام ا عليكم ل ل ورحمة هذا وبركاته وعليكم وحكرا السلام حي الله ا ا ت ل حي س أ ملهم و الرجل د ك ت و م ا ر ب ن الاستاذ ك م ك مفضل الدكتور جمال عبد الهادي محمد مسعود بالاشتراك كتبه الأستاذ الدكتور وفاء الجمعة نعم. كتبه سلسلة رفع مع محمد تحت عنوان نحو ت أ ص ي ل إ س ل ا م ي للتاريخ المنهج أ خ ط ا ء يجب أ ن تصحح ب التاريخ منهج ك ت ا ب ة التاريخ ا ل إ س ل ا م ي لماذا وكيف ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة جزء أ و ل وجزء ثاني ج ز ي ر ة العرب تاريخ ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل و ا ح د ة أ ن ا أ و د من خ ل ا ل ك أ س ت ا ذ م ل ه ا من خلال خ ا ة الرحمه المباركه、لا. بقول لرؤساء تحرير الجرائد التي تصدر في مصر、لا. لماذا لا تفرض ص ف ح ة ك ا م ل ة لمثل هذا ا ل أ س ت ا ذ الدكتور جمال ليعلم العالم هذا العلم وهذه المخططات ا ل ق د ي م ة التي نمر عليها مروه الكرام أ ن ا أ و د أ ن أ ق و ل أ و ل ا ل إ خ و ا ن ن ا في فلسطين نحن نرى في ا ل إ ع ل ا م حينما تحدث م ش ك ل ة الرجل الفلسطيني مدخن و ا ل م ر أ ة ا ل ف ل س ط ي ن ي ة م ت ب ر ج ة ونرى هذا في العراق ونرى هذا في السودان لابد أ ن ن ت ق الله ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض ولكن كذبوا لا. نحن لابد أ ن نتهم أ ن ف س ن ا العرب يجب و ه ذ ان واجب、خطير. العرب يجب خطير أ يفيقوا العرب اصحاب ا ل ق ر آ ن العربي اماما ل الذين ع ر ب ب ي ن وقف ه إ م أ ق و ل هذا للحكام المسلمين وقف النبي إ م ا م ا في ا ل ص ل ا ة في ص ل الفجر ة ا يوم بدر ا يدعو ربه اللهم إ ن ه م جياع ف أ ط ع م ه م عراه فاخسهم حفاه فاحملهم فاستجاب الله تعالى على الفور لماذا لا بد أ ن نوحد الله لا بد أ ن نتبع رسول الله لا بد أ ن ندرس مخططات أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م من خلال العلماء ا ل أ ب ز ا ز مثل الدكتور جمال و أ ن ا والله العظيم أ ق و ل للعرب لا ق ي م ة لكم بغير ن ص ر ولن تنتصروا بغير مصر و إ س ر ا ئ ي ل تعمل أ ل ف حساب لمصر、صحيح. فليوفق شباب مصر وليبتعدوا عن التدخين والمخالفات ولنبتعد عن الكره والمسافر التي نعيشها ن ي ل ا ونهارا و أ س أ ل الله أ ن يوفق قناه الرحمه والقائمين عليها في هذه البرامج ا ل ر ا ئ ع ة الغير م س ب و ق ة وفقكم الله و ايدكم ل ل ه أ الله, شكرا. الله. و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته قبل ما اخذ الاتصال عايز اقول بس م ع ل و م ة ص غ ي ر ة دكتور ب ر ض و تبع ن ق ط ة م ؤ س ف ة ان الان بيطالبوا ب ا ز ا ع ة مباريات ب ط و ل ة الامم ا ل ا ف ر ي ق ي ة مبلغ بقدر يقدر بخمسه وخمسين مليون جنيه في عشر مباريات ل ا ز ا ع ة هذه المباريات ل ل ب ط و ل ة دي كلها عشر مباريات ب55 مليون جنيه جنيه من, من, من, من يطالب بذلك. نعم هنأخذ اتصال. السلام عليكم ب55 يطالب بذلك هناك هناخذ اتصال جنيه ا ل س ل ا م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه أ ه ل ا و سهلا اهلا و سهلا اهلا ك سهلا اهلا و سهلا اهلا و سهلا اهلا و سهلا اهلا و سهلا اهلا و سهلا اهلا و سهلا اهلا و سهلا اهلا و سهلا اهلا و سهلا ا ه ي ا و سهلا اهلا و سهلا اهلا و سهلا ا ه ي ا و سهلا اهلا و سهلا اهلا و سهلا اهلا و س ي ل ا اهلا و سهلا اهلا و سهلا اهلا اهلا و س ه ن ا اهلا س اهلا يعني ل ل أ س ف الشديد أ ن ا ل ح ل ق ة صارت ح ل ق ة سياسيه ة وغيرا و ب ل ا يعني ش د ا ل أ ر و ا ح إ ل ى الدفاع عن فلسطين ولذلك ل ل أ س ف الشديد في فلسطين ائمه مساجد يدعون إ ل ى التوسل بالنبي حيا وميتا ويدعون إ ل ى سب ا ل إ م ا م ا ل أ ل ب ا ن ي وسب ا ل إ م ا م ابن ت ي م ي ة وسب أ ئ م ة المساجد و أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ثم لا أ ح د ينتظر لنا في هذه ا ل م س أ ل ة إ خ و ت ن اخوتنا إ إخوتنا المصريين،, المصريين السلفيين أ ر ا د و ا أ ن ت ق و م على وقف يد في توحيد الله عز وجل في توحيد ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ل إ ق ا م ه توحيد ا ل ت و ح ي د ا ل إ ل ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة في دوله فلسطين إلى الإمام إلى سبب سبب أحمد ويدعون إلى نعم انا في فلسطين、تمام. تدعونا الى ز ي ا ر ة قبر النبي و التوسل بالنبي كيف ينتصر شعبان فلسطين أ ن ا فلسطين كيف ينتصر فلأس في التوحيد خلوب الأمة الإسلامية لحول أولا وليد السلام عليكم عليكم السلامة أهلا وسهلا فضل أستاذ أن نقيم وبركاته أستاذ م و ل ك و ا ح ي ي ك على ا ل ب ر ا م ج الاهداف الجميله الشيقه أهل التي ن والجماعة بفضل الله عز وجل. شاء الله أحيي الشيخ وبرك الله الله. الله تتكلم كلمة جميلة جدا عنها ل ل العربية م ص ا ح ة بين الشعوب أ ت م ن ى من الشيخ جمال انه يتفضل بكلمه ة ك د هوت ل ل م ص ا ل ح ة ا ل ع ر ب ي ة بين, بين, بين أ ه ل غ ز ة بين, بين حماس وبين, وبين فتح لأنه دولة مختلفين جداً في المبدأ أصول جمال الفاضل يعني دولة يعني بيعترفوا بالدولة الإسرائيلية اللي, هما اللي هما فتح أما حماس لا يعترف بالدولة الإسرائيلية تماماً على, على خلاف تماماً فأسألك جمال بس كلمة أما مبدأي شيخنا يعني هما هم تقدمها جدا بيعترفوا حماس تماما تماما فتح يعترف في شيخ بس لاهل حماس واهل、صادح. غزه مساء الخير بيك أستاذ ورحب الدكتور تفضل و ت ن ز ق الشعوب هذا هو ا ل ن ق ط ة السؤال الثاني الحكام العرب الان آ ن ع ما يجتمعون يعني ل باذن من الدول الغربيه ا ل س ؤ ا ل ايش ل ث ا نفس قبل تتمكن أ م ر ي ك ا ا ل آ ن أ م ر يكن ا ما ا ك ت و ل ا يوم عمره اعددت إ ي ر ا ن و ل ا إ ي ر ا ن ع د د ت أ م ر ي ك ا هذا ا ل شيء مسلم به、م. والبالون النووي وهذه بالون الاخرى كذا لكن هل ما ت م ك ن م ع الدول ا ل ع ر ب ي ة و ت س ت أ ص ل د و ر ة ذي ا ل ل ي في اليمن ا ل آ ن ي س م و ه ا ق ا ع د ة و ل ا ي س م و ه ا حوثيين و ل ا يت... مهما س م و ه ا قبل تدخل أ م ر ي ك ا ا ل آ ن جان ا من شمال ا ل م م ل ك ة وخذوا العراق تمام الصلقة. طيب أ ن ا حرجع لحضرلك دكتور جمال في م س أ ل ة المخططات وكنا في مساله أ ل ة ف ر طرحت ق ة مجموعة علينا من الفرقه ى وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم نعمة الله ولا بحبل و واذكروا ا ا نعمة ل ل عليكم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 وبين ا ل س ل ط ة ا ل ف ل س ط ي ن ي ة في م س أ ل ة على جانب كبير من الاهميه ة ا ل م و المفروض ا ل ل يحكم ي ا ل ح ر ك ة حركة م ن ظ م ة التحرير الفلسطينيه ة السلطة بتمثل كما يقولون منظمة التحرير. منظمة التحرير الفلسطينية اربعة العاصفة اذكروا اصل كما التحرير التحرير كانت خياء خيار حماس في 64 صدر اول الكيان يقولون وستين صدر ص بتمثل اول عملية ل تتبين تتبنى في بياندر ضد ي ي وستين و ن العاصفه ة منظمة العاصفة يعني التحرير اللي كانت كانت بتتبنى ي فتح نفس بتتبنى بتاع المنهج لأنه, لأنه المقاومة أ د ر كانت و أ عاشهم من شوف سنة ل64 ب أ تجتمع ن أنا ندرك ن ط ل المقاومة المسلحة هل ل ق هذا ا عزة بيش نهج ن المقاومة ا ك ت ت ج عليه جميع الفصائل الفلسطينيه ة ل أ ن تعبوا مع العدو الصهيوني لا يريد أ ن يعطيهم حقوقهم والتهويد مستمر والقتل مستمر والحصار مستمر فتبنى قطاع من الفلسطينيين اللي و ا ل س ل ط ة ا ل ف ل س ط ي ن ي ة وقالت أ ن ا الممثل الوحيد ل ل م ن ظ م ة التحرير الفلسطيني ة اعترف الجيللر مقابل أنها تعترف بالكيان الصهيوني إن هو صاحب تعترف في فلسطين أنه هو ودي ا ل ق ض ي ة ا ل خ ط ي ر ة زي م ا ح ص ل في ك ا م ب ديفيد واحد يحتل وطنك ويهود وطنك ويغتصب ويشرد ويستخدم كل أ ن و ا ع التشريد للشعب الفلسطيني وفي ا ل ن ه ا ي ة يقول له انت صحف ا ب ل س ط ي ن ده م و ق فلسطين ا ل ة ا ل ل ف س ط ي في مقابل ايه ة دولة نوفق مقابل لكم حكم دولة على ان احنا حدود سبعة وقطاع س ت ي ن و غ ز ة وبدات المفاوضات مسيرتها من بعد إيه؟ مؤتمر مدريد و ب ع د ي ن مؤتمر أ س ل و توقع ا ل ا ت ف ا ق ي ة ثلاثه وتسعين دي كانت ف ر ص ة العمر خ ل ت وزير ا ل خ ا ر ج ي ة ا ل أ م ر ي ك ي ة أ ق ط ع و ش ي م و ن بريس كتب لها كتاب الشرق ا ل أ و س ط لما يقول له أنا يعني قطعت الزياره جلده هذا امر دا م ي ل ا ت جديد لليهود م ج ا د جديد ل د و ل ة إ س ر ا ئ ي ل فكان الاعتراف هذا ب م ا ب ل ن س ب ة للكيان الصهيوني شيء لم يكن يحلم به في حياته ا ل ف ك ر ة مش الاعتراف فقط لكن في ا ت ف اتفاقيات ق ي ا حدث ما ا ل ت الامنيه ة ان هي اخذت على عاتقها تصفيه ا ل م ق ا و م ة ا ل ف ل س ط ي ن ي ة التي تشكل خطرا على الكيان الصهيوني بل انها كانت بتضدي معلومات وهذا د كده كتابه اتفاق غزه ة حتى حدثه ح د س وعبد الستار هذا ن ش ا ل كتاب الطريق الى بيت المقدس فاذا هذا الـ الـ العمل ترتب عليه اغتيال ق ا د ة ا ل م ق ا و م ة في ا ل ض ف ة ا ل غ ر ب ي ة وفي غ ز ة ن ت ي ج ة التعاون الامني فهنا اللي حصل كان مفروض موجود الـ الـ اللي حصل ما ف ر و موجود ض ل ل ي حصل الانقلاب ل ي بيسموه ل ا خ لن ي ا بقى ن تكلم كلام علمي م ؤ ث ق ما كانش انقلاب خضية د هذا أ م ن غ ز ة افتقدت ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن ح ر ك ة الاغتيالات على شده ا و المخدرات كانت في غ ز ة في ذلك الوقت لكنها ليست الان موجوده ة المراجعة شبكة قناة الرحمة لكننا بتكلم نقول الآن على الخضياء الفلسطينية فاللي حصل بالضبط السلطة نشر ما مصدر في عضى عن على المقاومة حست أرض واتضحت بعض ق ى ب الشخصيات و ت ع ح ا و ن ه ا مع اليهود في تصفيه ا ل م ق ا و م ة فكان ما يسمونه ب الانقلاب ه م وكان قل... و ا يهدفون ا ل ق ض ا ء ع ل ى ا ل م ق ا و م ة لكن انقلب السحر على السحر هذه هذه يتبعوه مسألة المصلاحة تعباسوا الحسب إنسان لا بعقول البشر هذه القضية الضبط الآن يطلبون كيف يلتقي كيف نهج ا ل م ق ا و م ة وهو ده الحل الوحيد ا لانه م ق و م ة ل ديلهم من واحد وتسعين سنه ل ش ينصفهم محصورين وايضا فيما اتصل ب ا ل س ل ط ة ا ل ف ل س ط ي ن ي ة ا ل م ص ر ة على منهج المفاوضات والامكان ن كان الان توقف الان فلذلك لا توقف ي ن يلتقي ده الان خ والشعب ونقول الفلسطيني ايه نا مادل خلي نعامل زنبه احنا ما ان احنا ق توقف ي بيحط زنب ق ل ل ه ا ع د ة ي الان م ن ش ر مش م م ك انت ب ت ط ل ب ن ي ان انسان ب ا ع وطنه ومن ي اللي قال يا استاذ ملهم ان اليهود لهم ما قبل س ب ع ة وستين اليهود يحتلون فلسطين م لسنه الثامنه الكيان من تمنتاجة مش عرض محتلة م سنة أستاذ يا دي عرض ل هذه م الاعلام الكلام يا يعني بيسوى بيصور دكتور ده ه ا الكلام الكلام الحضر وبيسوى و ب ت ق ليست م س أ ل الفرقة والنزاع ل ل ة ا بين ح م ا و ف ل ويقولك ارض ا إذا كانوا ر هم اللي بقوا أ ه محتله وعمل وعمل وعمل وقت يقول ملهم هم الذي خطيرة يا أستاذ أ ر ر أحرار المحورية ا ليسوا أحرار. العالم الإسلامي الأولى حكام المسلمين والقدر فين العلماء يا مسؤولية خضية فين س أ هذه ا ذ م ت ن مع علماء العالم ا ل إ س ل ا م ي اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وغيرهم أ ي ن هم لم نسمع لهم صوتا هل هذا موقف يليق؟ موقف ده محمد صلاح ى ل ل عليه وسلم ل ه ده موقف ص ا الدين ا ل أ ي و ب ي ا ل ل ي كان يطوف بين ا ل أ ج ن ا د ويبكي ولا يطعم ولا ي ه ن أ ولا ي ر ت ا ح يقول و له يا صلاح الدين رفقا بنفسك الدواء اطعم شيئا ا س ت ر ح قليلا قال أنام؟ كيف كيف اشتريح بيت المقصد سائل من و ط أ ة الاحتلال يا ملهم ف ي ن هم ا ل آ ن فين اين ل ل ع م ا ء هم اريد ان اسمع ا ل ا م ة الواحد احنا خير ا م ة خ ر ج ت للناس مصر دي كان لها دور طليعي محدش مصر ح د ش ينساه م كان لها دور في فتح الاندلس ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة هي التي حررت مصر وحررت الشام وحررت فلسطين جند الجزيرة جند ا ل ح ر محمد ي الشريفين ن جند م صلى الله عليه وسلم اللي حررت القدس وحررت الشام ق د س وحررت ا ل من احتلال ل ا الروم البيزنطي وتواصلت مع جند مصر وجند الشام وبدات ج ن د الشام و أ ت و ح الإسلامية التي إذن مصر هي و ق في ت ف وجه اللوحات ح ر و ب ا ص ل ي ي ب ة ل ل ل ذ ك ا م ل ة ل ل الرابعة اللي ص ي ي ب ة كان مقررها أن ذ ه ب إلى ا ل ق د س م ب ا ش ر ة ق ا ل و ا لا ي ج ج ب أن ت ت و ه إلى قالوا مصر مباشرة كذا مصر ر أ س ا ل أ ف ع ى هي الـ الـ لو ضربت مصر أ مفاتيح كانت م القدس في مصر هذا كتاب إ ر ك ا ل ح ر ك ة ا ل ص ل ي ب ي ة الد ك ت و ر سعيد عبد الفتاح ع ش و ر قالوا ل أ ن مصر ب س ق ل ه ا السكاني كانت تشكل الرديف الذي أ ر ض ى ف ي ح ر ك ة الجهاد التي حررت القدس بلاد الصليبيين قالوا لان مصر ع ن د ه ا ف ي ه ا رجال خير ا ذ ن ا د الارض、لا. وانهم ناس عندهم ا ل وتحرير ط ن و الوطن, الوطن ده جزء من ا ل معتقدهم ب ت مصر محدش يقدر كان لها دورا هي التي وقفت في وجه المغول والتتار هي التي وقفت مع المماليك والغزوه ا ل م غ و ل ي ة مصر كان فيه اسطول في مصر يتوجه ي ح م ي جنوب شرق اسيا من الصليبيين مصر تحركت في عهد قائد ب ن ع لنصره ش ا م أ ه ل الاندلس ومصر م ي ح د ش لكن مصر الان دورها يجب ان تصحح مسيرتها、لا. نحن املنا في الله ل ا ز م ي د ر ك ان يعاد من نعاد ن ا ل ص ه ا ي ن ة ونعاد الغرب لانه اشاع ا ل ف ت ن في ر بلادنا ع ب نحن لا نكره حاكم ا حكامنا ولا نكره لان الناس الذين يتحملون ونوم ا القياده لكن لزم ا يتجاوبوا مع ص ر خ ة الشعوب وفلسطين د ي م ش م س ؤ و ل ي ة الفلسطينيين و ل ا ب ت ا ع ت حماس و ل ا ب ت ا ع ت ا ل س ل ط ة د ي م س ؤ و ل ي ة العالم ا ل ا س ل ا م ي كلها ماحدش يردو ي ب ت ا ع ت ه ويتصرفي ه على م ز ا ج ه د ق ض ي ة العالم ا ل ا س ل ا م ي ا ل م ح و ر ي الصلح ع ا و ز ع ل م ا ا ء ل س ل ا م ي ج ت م ع ويقرروا ا و و ي س ت ن ا ل هم ويتقدموا الصفوف و ي ج ت م ع و ا من حكام و ا ل ق ا د ة و الزعماء ويبايلهم لتبينه ا للناس لكن ا ل م س أ ل ة ا ل آ ن ن ح ن ننتظر ونقول ا ل ق ض ي ة بحماس ت لا هي هذه ي ه م غ ا ض ط ه لازمه ومن ثم الالتهام ان حماس انها كانت بتتجرب مخدرات او بتسرب ت ب ل ا ح ده جنيه كانوا يقولوا سلاح اللي بيهرب السلاح عبر سيناء اليهود والمخدرات اليهود وانا بيهرب عبر اذكر في ا ل س ا ب ع ة والثمانين ي ا م ا ض بقضايا ط ت تهريب مخدرات واسلاح وقيده ت م بعضهم تم ا ل إ ف ر ا ج عنه م عمد من فلسطين يقتل أخه له في مصر مصر اللي قدمت بتكلم ماتين مش ممكن فلذلك في فلسطين فلسطين في ألف فيها أقول ليسوا قل حصلت ولا لا قلنا يقتل له اللي ليسا يقتله لكن العريش كان إخواننا تجاوزات واحد هذا أنا واحد إن إن أن وسبعين شهيد يهود أتصور أتصور أخه وعلى الحدود في ي ه و د وطبعتهم ه م إ ص ا ر ة الفتن لمنزل يكون طائشه ل ق من هؤلاء المجرمين عشان يقع ا ل ف ت ن ة هذا وارد وهنا التحقيق يظهر لكن, لكن لابد و ن مصر ان احنا العالم ح ن ا ا ينظر الينا ويحسب علينا خطواتنا و ا ج ه ز ة الاعلام يجب ان نتصدى لها من يقدر خ ط و ر ة الكلمه ة قضية احنا ان احنا نشيع الفتن مش عبر ج ز الاعلام الله يقول صلى عليه وسلم الفتنه لعن الله من أ ي ق ظ ه ا نحن نطالب أن ا ل آ ن اتقوا الله و أ ص ل ح و ا ذات بينكم ربنا وسلم قال ليس منا من دعا إ ل ى ع ص ب ي ة ومات إ ل ى ع ص ب ي ة وقتل قتل ا على عصبيه ة رسول ا صلى الله عليه وسلم, من على الله عليه وسلم دعوها فإنها نحن الآن نحتاج العالم العربي كله كلمش قلت العالم كله في خطر العالم العربي دعوها فإنها نحتاج والإسلامي أو طالب الزعماء في بس منتدى مش نحن نحن خطر استحلمكم بالله أ م ت ن ا في خطر اسمعوا كلامنا تحققوا منه بس مش عبر ا ل أ ج ه ز ة ا ل أ ج ن ب ي ة ه ح ي ل م ا نكلم ت علماء ا ل أ م ه ونشر ك ت ب و و ا لو نرجع ع ل ى ش ب ك ة ا ل إ ن ت ر ن ت ا ل م ونحو ق ع بتاع جوجل و وعي سياسي وتاريخي و ا ا س ت ت ر ج ي ي ف واستراتيجي كنتم كيف إ ر إبارة الصراع العرب ا ئ ي الإسرائيلي ل س كيف نفكر ا عاوزا الأمة وستين أقول يعني في من إذن خطر الموقف السلب هذا خطر يا استاذ ملهم العدو استهان بنا ل أ ن الغساء كغساء ا ل س ل ب و ح د ة ص ف ن ا ف ر ي ض ة إ ح ن امه أ ة دين بالاسلام أ ت ب ع محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هل الامه تحتاج عند كل م خ ا و م ا ت ا ل و ح د ة فعار علينا أ ن نتسول على م و ا ئ د الغرب والشرق وحدتنا أ و تحرير مقدساتنا أ و أو ح م ا ي ة أ و ط ا ن ن ا هذه الكلمه التي اردت من خلالها نحن و ج ل ان نوجهها ا يا إكرمك د ت ر م ا ل يعني م أمين ويبارك في علمك وفي عمرك يا رب يا ا عمرك علمك ل م أمين رب يعني رب بعد ك لاخوانك م ما قدرشأتكلم كلام مستكمل حضرعك حضرعك ر يعني بعد اللقاء القادم ت فيه بإذن ب ت ع ل ل تأذل إحنا ممكن في الحلقات القادمة إحنا بنتكلم ا يا م ممكن حضرعك ينحن نحن دكتور يعني عن في نقول وحضرتك بتاكد هذا الكلام من خلال كتبهم ومن خلال, المراجع ومن خلال الوثائق م ر ا ج ع م ن خلال ل ا و ومن خلال مخططات كثيره ة م ش ا د يريدون دولة بلاد واحد عديدة بعيدة ا كرام في مسألة العالم الاسلامي في خطر هم يريدون الامة الاسلامية جئنا مخططاتهم لكل دولة من بلاد الاسلام هم عايزين يعملوا فائه ن بنقول تنزيق ينفع نجيب من اتنين اربعة ونقارن بما قالوه من سنوات حضرك خطرهم اربعة مسألة في في كثيرة لو لو لكل بما بينفز وبيطبق قالوه ونلاقيه هو هم تلات جدا نحن شاء الله تبارك وتعالى ا نستنهض ينتبهوا الينا صحيحنا احنا مطالبون ان نؤدي واجب لكن احنا مطالبو واجب البلاغ مش العلماء ايضا ع م ا يعني هل تلقيت مقالمه في مقابلات ت خ ص ص ي ة من ناس اخرين وقالوا الكلام ا ل ل ي ب ي ق و ل و ا ف ل ا و ل ن د ا حد من علماء ا ل س ي ا س ة و ا ل ا س ت ر ا ت ي ج ي ة دخل في م د خ ل عشان يح... ي... يساند هذا الفكر ينشد ع ي الله عز وجل و أ ن ا آ ت ي إ ل ى هنا يمتد ق هي... هيبقى و الوحد ل يا صار ه عمره حتى يبلغ هذه الرساله ة القضية دي مسؤولية、نعم. ربنا يا إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات ا وجل يقول ل دي يكتبون عز و من إن د بعد من ما بيناه للناس في الكتاب في أ والله ل يلعنهم ئ ك و ي ل ع ن هذه اللاعنون إلا ل ي وبيّنوا ي ن تابوا وأصلحوا فأولا كتب ع م ا س ؤ و ا يا ع ل ا ا م م م ء ل ل س ي ن ا ل ك ن يقول لك ان الله ي و ل لك ان الله يقول لك ا الله يقول لك ان الله يقول لك ا الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان ا ل ل يقول لك ان الله يقول لك ن الله يقول لك ان الله يقول ك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول ل ان الله يقول ل ان الله ي ل ا ك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ا الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله ي و ل لك ان ا يقول لك ان الله ي و ل لك ان ا ل ق و ل لك ان الله ق و ل لك ان الله يقول لك ان ا يقول لك ان الله يقول لك ان ا ي و ل لك ان ا ي و ل لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله و ل لك ان الله ي و ل لك ان ا يقول لك ان الله و ل لك ان ا ل و ل لك ان الله يعني منقدرش ا نتكلم ربنا الدكتور كلام جمال بعد يتكلم ك الكرام والكلام ر رب الأمور والرسائل م ومأمين مشاهدين ه الله الله يا واضحة واضح واضحة نسأل ب ا ر و ت ع ا ى ا ا ل ل س ة ونسأل الله ت بعد ا ر ك و ت ا الأمن والأمن اللهم ا ل ى أمين م ه ش كلام ر ا ا م في ن ه ي ة س ك م أتوجه ب خ الدكتور ص وشكرا ت ق ي لفضيلة الجليل ر العالم الأستاذ ل ا د جمال عبدالهادي الكبير ربنا وتقدير المؤرخ الإسلام وشكرا التحية لحضراتكم جليل كل يكرمك من جزء اسم الله ا ل ك ي م الجزء الاول